الديفيدز ف ر ك ش ر هنا ده ياخد شكل كوزا نابشط يبقى لوكالايدز فراكشر ق زي الحاره اهم حاجه هتكون خطر عشان هيك ريزت ايه هاي دي دي ه الحته اللي بتدور زي ما هو الشاكوش أ و الكويت ه ن ق ياخد شكل كوزا ن ا ب ش ب يقولي يبقى موز ريزت انورد انوان فارتو إ ي ت س كولتور و ش ر م ي ر ه وزاد خينا خ ر وزاد خ ي ن هي اللي احنا الجواه ا ح كلام منطبيه يعني ادي عندي ديفيد خ ي شاكوش مدور علي الحته ع م ل ه ك ي ب ق ى ل د ا ر ه منها ハマーであり、ああり、あり、あり、あり、あり、あり、あり、あり、あり、あり、あり、あり、あり、あり、あり、あり、あり、あり、あり、あり、あり、ああり、あり、あり、あり、あり、ああああああ ولكن هذا هو مسؤول عنه وهذا هو مسؤول عنه وهذا هو مسؤول عنه アシュラン。 هو الخاطر عامه يا ف ز و ا ي الخاطر عامه اجل الزام في جيشه بلدتنا في الزام فاضي جيشه وراء الزام في الزام في الزام في ا ل ز م ي الزام في الزام في الزام في الزام في الزام في الزام في ا ب ز ا م في الزام في الزام في الزام في الزام في الزام ا ل ز م ي ا في الزام في الزام في الزام في الزام في ا ن ز ا م في الزام في الزام ي ا ل ا م في الزام ف الزام في الزام في الزام في الزام ي الزام في الزام في الزام في الزام في الزام ف الزام في ا ز ا م في ا ز ا م في الزام ي ا ل ز ا دي؟ اخر ذ ا ما نوع ا م هو الكات ا ي د يعرق مين الكات د فرنكشن ا ر يبقى ده برضه ي ن ايه القط الشرق ف ر ا ك اوزي شارف أمجيك زي الفات اوزي ا ل ف ل ق ه اوزي ا ل ش و ك ر يعني الفطور لو كان امامه يقولي ل ايه يقولي ل ده بيبقى رجلى ي و كت الكات فرنكشن بيبقى كده صح يعني انا عندي دراك واحد حضرتك قالت لي انا عندي دراك واحد ده الاكل شو الاول الاول دي عشان تعمل تحت برنت واحدة ف ع ا ا ايه ايه انا ا ل مشكله ة يعني ا انا بردان و ارد م خروف ب ولكن ذ ا ع م ل ت ن ا ل م س ؤ و ل ا ا ل م س ن ا ا ل م س عن ذ ا ا ل و ل ك ن هذا ن ا ا ق و ل ع ه ا ل م س ؤ و ل عن ي ذ ا ا ل م س ؤ ك ل ن ه ك ا ا ل م س ؤ عن ه ا ا ل م س ن ه ا ا ن ا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا ا ل هذا ا ل و ل ا ح ل م و هذا ا م س و ل عن ه و ص ف ن هذا ا م و ل عن ا ل م س ؤ و ن هذا ا و ل ع هذا ل م س ؤ و ن هذا ا ل م و ل ع ا ل م ذ ا ا ل م س و ل ع ا ا ل م س ؤ ل ع ل م س ا ا ل م و ل ع ا ا ل ن ا ا ل م ن ه س ن ه س ه و ه و ه و عن ا ل عن هذا بس خ ل ي قوه قوه بس من جوه ب ق ي ايه شوف الحته دي كلها متكرره ايوه كلها ك ل ه م ع ق و و صح يا شايفه يبقى معنى كده ان ا فيه موجه لروج اللي برغم الاصابه ا ل خ ط ي ر ة دي عشان ما تديش ف ت ا ع ه ا رغم فيه م ل ج ه اه يبقى تقصي مريض يبقى تقصي مريض ي ب ا ى تقصي ا مريض يبقى تقصي مريض يبقى تقصي م ر و ض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 ايه <تصفيق> مره. مره. بقى ايه بقى ايه بقى ايه بقى ايه بقى ايه بقى ايه و ن هذا هو مسلسل البيت ا ل ك و هذا هو مسلسل ا ل ب ل ذ ي ي م ك ان ن ا م س ل البيت ا ن ان يكون ا ل س ل ب ا ل ذ ن ان ي هذا ه ل س ل ا ل ي ت الذي ي م ان ي ك ن ه ا هو م س ل س ا ب ي ت ذ ي ي ن ا ه ا هو م س س ل ا ب ي ت الذي ك ن ان يكون هذا هو م البيت ا ل ي ي ان ك و و م س ب ت الذي يمكن ان ك ا و مسلسل ا ب ت ا ذ ان يمكن ان ي ك ك ي ن ك ان ا ي م ك ان ي م ي م ك ان ان ي ك ن ا يمكن ان ي م ك ان ان م لانه يجب ان يكون مستوى التقليل ولكن يجب ان يكون مستوى التقليل ولكن هذا هو مسير الشارع ومسير الشارع ومسير الشارع 私は。 لكنك تتحول الى مكان تجمع المكان الذي يمكنك ان تتحول الى مكان تجمع المكان الذي ش م ك ن ك ان تتحول الى مكان تجمع المكان Ooh. <laughs>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 إ ذ ا ق ل ن التمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل و ا ل م ث ي ل والتمثيل و ا ل م ث ي ل والتمثيل ا ل ت م ث ي ل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل و ا ل ت م ي ل والتمثيل و ا ل ت ي ل والتمثيل والتمثيل و ا ل ت م ث ي ا ل ت م ث ي ل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل و ا ل ت م ي خ ل ي ن ث ي ل و ا ل ل و ا ل ت م و ا ل ت م ي ل والتمثيل والتمثيل والتمثيل والتمثيل و ا ولكن هذا س ؤ ل ي ت مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ي ه مسؤوليه م س و ل ي ه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م و ل ي ه م س ؤ و ا ي ه س ؤ و ل ي ه مسؤوليه م س ا ي ه م س ؤ و ه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه م س ؤ و ل ي مسؤوليه ي س ؤ و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ و ي ه م س ل ي ه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س س و ل ي ه م س س س س س س س س س س س س س س س س س 私は自然の経験をして、自然して、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然の経験をして、自然のをして、自然の経て、て、自 私たちは、consciousness varying from few seconds up to few minutes。<音楽><音楽> ف اهم حاجه في ايه الفيتر ايه الفيتر ا سينيس اثنين فوق اثنين تحت اما ا ج ه ب ا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ب ا بلا ب ا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ب ا بلا ب ل ي بلا بلا بلا بلا ب ي ا بلا ل ا ب ا بلا بلا بلا ب ا بلا ب ل ي بلا بلا بلا بلا ب ا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ب ا ل ا بلا ا ل ا بلا بلا ب ا ب ل بلا بلا بلا ب ا بلا بلا ب ل ل ل ا بلا ا بلا ل ا بلا و جرر ا مصر ايه ة ا جرر ا م و ر فلاتيري يمكن ش اشرب ي يدوب بيبتا عينه شققه كده هو ا ش ى سألا اول بي تظهر عطول ي يصير ن رومتين ط ب ع اشخاص هونتين ك يمكن يصير اشخاص ل يمكن يصير ل اشخاص أ ك و ي م و ن ي ا ي م و ت ر اشخاص ع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه م تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه ت ي و ح ايه ل تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه ت ي و ح ايه تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه تيوب ايه تيوب تيوب ك ي و ب لانه يمكنك ان تكون م ج ل و ع و من المستقبل ان تكون مجموعه من المستقبل ان تكون مجموعه من المستقبل ان تكون مجموعه من المستقبل ان تكون مجموعه من المستقبل ان تكون مجموعه من المستقبل ان تكون مجموعه من ا ل م س ت ر ب ل ان تكون مجموعه من ا ل م س ن ق ا ل ان تكون مجموعه من المستقبل ان تكون مجموعه من ا ل م س ت ق ب ولكن هناك اشخاص ي ا ل ك ن ك ان تكون ا ايه ل ل ه من السنين والتي اسم تكون م ل ايه من السنين ر ي مانعة لانه ملعقه ي ك و فايد ادي اول حال او والموتوالباور تلفز ده ايه كمبليكتلي ن نفل ي ي ثلاثة نايم ملاخب اخرى مبيش د بطاقه ي و ل ب بعد ي ي يعني ت ا نص الجسم ي ي ن مفيش الامج د او او ثلاثة فايد اللي ل اتكامي بقى كان برين لجشن او عنده ايه ن ي ي اذا كان هناك ملفتشين في الاسفل وما يجب ان يكون هناك ص م ن ف ت ي ش ن ي ن ي في ن الاسفل وما و ح يجب ك كلمات و ن س ان تودى يكون ش هناك ي إ ذ نخذ ملفتشين في يولي نو الاسفل ولكن ي ان يكون ي ا مستقبل و ي لدينا مستقبل ويكون ل د ن ا س و ي ك ن لدينا م س ل و ي د ي ا ل ن ل ا ت ق ب ل ويكون ل د ي م ن ل ن ا م ل ويكون لدينا م د ي ن ا و لدينا م د ي ن ا م و ي و د ي ن س ي ك ن ل د ن ا م ي ك ن ي ن ا ل ي و م ق ب ي ل د ي ا م ب و ي ل د ن ا م ت ق ب ي ك و ن ل د ي ت ق ب ل ي و م ي ك ن ي ب ل ويكون ل د ن م س ت و ي ن ل ل 私たちは、e たちは、私た n は、私たちは、私たちは、私たちは、私た ت وفي يوم ممكن اقصد وحيث رايك في حلقات ا تضيوه أي شيء عنده كتير اوي الناسة خير مش عنده أنت اي فيديو أخوة البيان لا أكثر دول تفهم ا ق مفروض إن يجيل أقلي أنت تبهت أين م ا ب يوجد روح ولا لما المفروض تاخذ من الكتب قالي اخبارك ه ان ايه لازم يمكن ان تفتحها مش ممكن ان تفتح علميه تطلع او تسليم لون فهيك لكن اذا ك ت ك ا ل ن ا المستقبل ان تتمكن م ل م س ت ق ب ان ك م ل م س ت ان ت م ك ن من ا ل ت ق ب ل ان تتمكن من ا ل م س ت ق ل ان ك ن المستقبل ان ت ت م ك س ت ق ب ل ان تتمكن من ا ل م س ت ق ب ان ت ت م ا ل ت ق ل ان تتمكن م ا ل س ت ق ب ل ان تتمكن من المستقبل ان تتمكن م ا ل م س ب ل ان تتمكن من المستقبل ان تتمكن ن ا س ت ق ب ان تتمكن من المستقبل ان تتمكن من ا ل ل ان م ك ن من المستقبل ا م ك ن م ا ل م س ت ان تتمكن من المستقبل ان ت ت م من ا ل م س ت ل ان تتمكن م المستقبل ان تتمكن م ا ل م ق ب ل ا ك من ا ل م س ت ب ل ان تتمكن من ا ل م س ت ق ب ن هاتحتاج اشوف رئي طالعها ي ك فدلوقتي تعالي ث نياه م حتشوف ايه وستروك ايه بتعمل ايه بتعمل في كل الجزء يعني ايه ر بتعمل في كل الجزء مش بس في البريد اقل ا هلاقيك وجيش يعني ي جيس الباقي البريم ك الهامة قال ل ويعمل دماغ متر سأل سأل الاسر اقل اقل عدول الله ضد اقل اقل دماغ في فيه كل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 ولكن لأ энергال م يجب ان ل يكون هناك امر اخر يمكن ان يكون هناك امر اخر ا يمكن ان يكون هناك امر ب ي ن و اخر ولكن هذا المرة اللي هو المكان ل ا الذي ت واحد يمكن ا ت ان واحد ر يكون محبوبة التوقع يعينا هناك ي ت كنته العديد ج بيه ا ل ك ن من المشكله بلا و و يدان ولما انتوا في قلبك تنجحوا واحده اتوماتك والتانيه ايه تترجم لكن الوقت دا يكون شايف زي ما خروج كده ويقولون ايضا قاطعيك ان ترى اي ق ر ا ل ه ا م <تكلم> ت و م ع ر و ف ل من ي ك و ن ه ا ل ه ا ي ب ر ي ه و ا ي ب ر ي ه عفافيه ان ل ا تكون ج د ي ه م فضائي ان ترى الموقع ومجد الموقع ان يكون لديهم ذلك او لديهم قاطعيك ان تكون لديهم قاطعيك ان تكون لديهم قاطعيك ان تكون لديهم قاطعيك ان تكون لديهم قاطعك ان تكون لديهم قاطعك ان تكون لديهم ا قاطعك انا اريد ان اكون مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م ج ر ا مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م ج ر ك مجرد مجرد مجرد م ج ر ت مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م ر مجرد م ج ر م ج ر م ر د مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م والبنيه اللي فيها <تصفيق> ترى انها تتفرج معتدله والبنيه اللي فيها تتفرج معتدله ايه اهم ولكن ة مزاوط هذه هي الاولى يوجد التربه من اجل التعليقات و م ه اجل التعليقات ف ر ة الفتره ب ي ه الله يبارك ولما تقول الولد دي دي بتقاضي ايه ك و ن ش ي س الفتره اللي فيها بيكون هو ايه رائحه اللي بارك بين الكومه ب ت ا ع ي ه بين الكومه و ا ل م ن ك ش ن والكومه والمنكسل يعني بيحصل ايه الولد دي بيحصل ترومه للتجربه على الضغط على البيان الكوم عارف ايه منكسل وفشل منكسل يعني منه كونشيستن وفشل وكتل وعلى عدد ايه من الجيال جهد منكشن هيتوك لانه ل دائم. يمكنك ان ت ا ي تكون ث مسؤوليه ي ي بدأ ي لان المسؤوليه تتمتع بهذه الطريقه التي تتمتع بها ل من المسؤوليه التي تمتع بها ل من المسؤوليه أ شو التي تمتع بها من ي المسؤوليه ا ح ا ممكن ي دي ة جاتيشة لابتك الشرق او الحالي ن السنة اللي فيها مجرد ما فإذا ناسي وبعد كده لو اثنين ممكن لما لو واحد ضرب واحد مثلا شو ما ب ع ث ي ا ل ا ق معاهم فا بعد ما بعد يوم لان تتاوي ا ل ا ض ي ه ل ل ب د عليك ولكن لدي و ل ا محامي تعب وانت ك مواطني دليل وكان ايه جامد لا مبني ممكن عليك فايق وراح مستشفى ايه وكان البرثاويت ه ورعمل ا وعند وماء لهو الاسكندريه ا وكان من اي من ا كلام و اهم حدا ا ق ن حاجه <تصفيق> إيه؟ او ليمو ليمو بقى على الاقل ي ميقول اربعه ك بقى و ايه اهم حدا وعشرين آه ساعه يعني معندناش مكان فجوه اربعه وعشرين ساعه كنا و أنت.. ل منت... ق منت... و ن اننا ن ل ا ن ا ن ق ل ن ن ا ن و ل ا ن ن و ل اننا نقول ا ا ق ل ن ا ن ل ا ن ا ل ا ا نقول اننا نقول اننا و ا ن ن و ل اننا و ل ا و ل و ل ن ا نقول اننا ن ق ل اننا ن ق و ا ن ا ل اننا ن ق ل ا ن ا و ل ا ن ن نقول ا ي ن ا ل اننا ن ل اننا نقول اننا و ل اننا نقول ا ن ا نقول اننا نقول ا و ا ن ن و ل ا ن ا و ل اننا نقول اننا نقول اننا نقول اننا ن ن ا ل ا ا نقول اننا ن ق ل اننا نقول ل اننا ن اننا نقول و ل ا ا ن ق ا ن ا ن ق و اننا ل و ل ل ا ق و ل اننا نقول ا ن ن و اننا اننا ن ق ن ن ا ان ان نقول اننا ا ا もー1つ1つ1つ1つ1ンス、つ1つ1つイつル・つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つション、つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ1つ لكنك تتعامل مع العلم ان تتعامل مع العلم ان تتعامل مع العلم ان تتعامل مع العلم ان تتعامل مع العلم قال وفي النهايه ا و ن س يمكن نحن ان يكون الفالس إذا بيبقى المزيد وهي كان ي ن ر من المساعده ه ر في المستقبل لكنه يمكن في ان يكون هناك مجالات تجاريه تجاريه تجاريه تجاريه ت ج ي ه تجاريه تجاريه ت ج ا ج ر ي ت ج ا ج ر ي تجاريه تجاريه تجاريه تجاريه ت ا ر ت ج ي ه ت ج ا ه ت ج ي ه ج ا ج ا ي ه تجاريه تجاريه ت ج ا ر ا ر ي ه ا ر ي ه ت ج ا ي ه ت ا ر ي ه ت ج ا ر ي ج ا ر ي ا ه تجاريه تجاريه ت ي ه ت ا ر ي ا ر ي ه ت ا ر ي ت ا ر ي ه ي ه ت ج ا ر ي تجاريه ي ه ت ا ه تجاريه تجاريه تجاريه ت ر ي ه تجاريه ا ر ي ه ت ج ي ه تجاريه ت ج ي ه تجاريه تجاريه تجاريه ت ج ي ه ت ج ا ي ه ت ر ي ه تجاريه تجاريه اول ح ا ج ة اكثر الفصل بمعنى ق ى كده الفصل يمثلوه ان ل ا ث ن ي ن يشوف البلد برشا الاعلام و يبقى ع ا م ي د ي و ش ن ا د ه البلد ي بقى برشا ي اعتقد ن ي ر س انها ي بقى ا تكون مختلفه يتبقى ت م لانه على يجب ان يكون تمناهم ثلاثي ش الاستمرار ل ي في البيجا ي ه ا هم ده الثاني ا المدالو ى ليه ولكن هذه المشاكل تجمع المشاكل ب في المنطقه التي ن اي تتمكن من التجمعات التي ب تتمكن من ا ح د ل ا ت ج م و ا ت ا ا ت ي تجمعها في ه و المنطقه السوراسي التي ت و م ع ه ا في المنطقه ا التي تجمعها مانت ي ولكنهم ا ي ج م ان نتحدث عن ي المستجد ونحن نتحدث عن ا ل ب م س ر ج ي ونحن نتحدث عن ل المستجد ونحن ن ت ح د م عن المستجد يهيلي و ا ونحن تبالي نتحدث عن المستجد ط ولكن هذا ل و المكان الذي ط م ك ن ه ا ش ي ل و ن ف هناك ل منطقه مثل هذا هو م المكان الذي ي م ك ل ه ان يكون هناك ل منطقه مثل ا هذا هو المكان بوت الذي يمكنه ان يكون هناك منطقه مثل هذا هو المكان الذي تتبون يمكنه ن ان يكون هناك في, في, في, في, في, في, في منطقه اطلبت منهم ان ك و ن و ا ممكن ا و ن و ا ممكن ا يكونوا ممكن ا ي ك و ن ا م ان ي ك و ن ممكن ان ي ك ا ممكن ن يكونوا ممكن ان يكونوا م م ك ان ي ن و م ل يكونوا ممكن ان ي و ن و ا ممكن ا ي ك ن و ا ل م ك ن ن يكونوا ممكن ا ك و ن ا ممكن ان ي ك و و م ان و ا ممكن ا ي م ان و ا ممكن ا يكونوا م ن ان ن و ا ممكن ان ي ك و ا ممكن ان يكونوا م م ن ي ك ن و ا م م ان ي ك و ا ان يكونوا ممكن ن ي ك و ن و ي ن و ا م ان ي و ن و ا ان ا ممكن ان ا ان ي ك و ن ن ان ان ان ي ا ان ان ان م م ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ا ان ان ان ان ا ان ان ان ا ان ان ان ا ان なあ يعني ن التكشير ك نورمان الكونشيس ث ي اول بيكوش ما اتنسرنا ن هو نورمان بعد كده يبقى ايه بعد كده يبقى دراوزي تمام بعد كده يبقى سن مثلا ايه يبقى سن كوماتوز هل فقط يجب ان يكون المسؤول عن المسؤوليه المتحده والتعبير عن المسؤوليه المتحده وفي الحديث عن التعليمات والتعليمات والتعليمات والتعليمات والتعليمات والتعليمات والتعليمات و ا ل ت ع ل n م ا ت والتعليمات والتعليمات والتعليمات والتعليمات والتعليمات و ا ت ع ل ي م ا ت والتعليمات والتعليمات والتعليمات والتعليمات ا ل ت ع ل ي م ا ت والتعليمات و ا ل ع ل ي م ا ت والتعليمات والتعليمات フィープルさん ب ع د ي ن هذا يجب ا ل ك م ر يكون ا ة ب ع د ي هناك اشياء اخرى في م المسجد ا ل ا و ح ى التي ت يمكن ان يكون هناك ر ا ي ثم رجل ا ش ي ا إن اخرى في المسجد الاولى التي ي يمكن ان ل يكون إ رجل ي ه ن ا ل ي اشياء ا و ر إ ي ى ر ي س ا ل يقول إ م ر ج د الاولى ولكن وبعد هذا هو المسجد الاول ا م لانه فضل ت ا ر ي بابده ف عنده ا ي م ع ن ان يكون هناك اشياء ل ل اخرى لانه ح يمكن ا الوحب ل و ان يكون ت ح ر ي ش ه ن ح ا ل ش م ا ل ي ل ا ي ء اخرى الايه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 ديني ذ اه ديني اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه س ه ق و ل ه ا ي ه ه ق و ل ه ن ي و م ل ا ا د ي ونقوم بايدي ن ونقوم ف ا ي د ي ونقوم بايدي ونقوم بايدي ونقوم بايدي ونقوم بايدي ونقوم ب ر ي د ي و ن ي و م بايدي و ن ق و ب ع د ي ن ق ح م بايدي و ن ل و م بايدي ونقوم بايدي ونقوم بايدي ونقوم بايدي ونقوم ع ن ي ز ي ا ن ق ا م بايدي ونقوم بايدي و ن ق ر م ب ا ده د ي ونقوم بايدي ونقوم ب ا ن د ي ا ي ع ل ن ا ا ل م ش ر ا ت المتواجده في ا ل س ت ق ب ل المتواجده في المستقبل المتواجده في ا ل م س ل ا م ت و ا د ه في ا م س ت ق ب ل ا ل م ا ج د في المستقبل ا ل م ت و ه ي ا ل م س ت ق ا ل م و ا ج د ه في المستقبل ا ل م و ا ه ي س ت ق ب ل ل م و ا ج د ه ي ا م س ي ق ب ل ا ل م س ت ق ب المستقبل المستقبل ا ل م س ت ق ب المستقبل ا م س ت ق ب ا ل م س ت ق ب ا ل م س ت ق ب المستقبل ا س ت ق ب المستقبل المستقبل ا ل م ت ق ب ل المستقبل ا ل م س ن ق ب ل المستقبل ا ل م المستقبل ل ت ق ب ل م س ا ل م س ت ت ق ب ل ا ل م ب ل المستقبل المستقبل الم المستقبل الم الم الم ا ل م س ت ق ب はい。 مما يجري في العيدي تي يبقى ي الميوزز و ا ن ح ي ا ل ن ي ه هي ع ن د ن عيدي تي هي مع بعض الميوزز و الناحيه التانيه في ا ل م ي و الاخيره س م ى بالتيجه المسكينه و ب ا ت ي ج ه الفرنسيه يبقى الميوز الاخرى يبقى في الميوز الاخرى في الميوز الاخرى في الميوز الاخرى في الميوز ا ل ا ر ى ف ا ل م ي و ا ل ا خ ر ل ولكن ا اول ا نتيجه مانيتيشن الحلقه دي ايه حلقه دي اول حاجه اكسجوارات ل ايه ق ا ك س ت ل ا ر ا ت دي, دي, دي فلوس و إ ي الموضوع كمان يكون ه الموضوع مثل البيضه يمكنك ان تكون مجرد و ج ر مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م ا ر د م ي ر ي مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد مجرد م ج ر ج ر د مجرد م ج د مجرد م ج د مجرد م ج د م ج مجرد مجرد مجرد لو جيت برافت عشان التيمريشن الايه والتيجر سينفر ورايت اوم ايه وكلاس رشر ع ش ا التيمريشن الايه او الرموز الثانتر فارتح فيها فانز بارتشن بعد شويه ف ا ر س ي بقى هيقلل ايه الارصد بقى اما ياكل و الارصد يرفيه و ي ن ي ا يبقى عندي عكس عمل عمل اللي فوق ولكن هذا يجب ي ر ان يكون م س م و ل ي ا ت ه في المستقبل ن ا ا ر ع ش في ل ن ا كما اليش ويجب ان يكون مسؤولياته ل لشر ل ا في المستقبل ا و كأن اين جميل على محاضره ر ا ن ت الكمبريشن قام ج ا اني الوقع ا ل على ي ه مه انutlich والتنسبة ع م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 حاجة عن على بيبول بيبول او حدثت في ا ع ي ش ه وفي المعيشه التي تتمتع بها من ا ل م ي ش ه التي ت ت ه ا من المعيشه التي تتمتع ب ا من ل م ع ي ش ه التي تتمتع بها من المعيشه ا ل ي تتمتع بها من ا ل م ع ي ش ل ت ي تتمتع من ا ل ع ي ش ه ت ي ت م ت ا من ا ل م ي ش ه التي تمتع بها من المعيشه التي تمتع بها من ا ل م ي ه ا ل ي ت م ع بها من ا ل م ع ي ش ا ل ي تمتع ه ا من ل ع ي ش ه التي تمتع بها من المعيشه التي ت م ت ب ه من ا ي ش لقد كان ر ى ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ايه ايه ايه ايه ايه ا ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ص ي ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ايه ا ي ايه ا ي ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ه ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ا ايه ه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ي ه ايه ي ه ي ه ا ي ي ه ايه ايه ايه ايه ا ي ا ي ايه ايه ا ه ايه ا ايه ي ه ه ايه ا ي ايه ي ه ي ه ايه ا ايه ايه ايه ايه ا ي ي ه ا ايه ايه ايه ايه ايه ا ي ا ب راتنائد و انترس ريبر اخر حاجه ة حيث تبونتو نقولنا قاعد الـ على سيناسيول、e、ر عندنا ا و ايه ت ل حاجة عايزين ع ا نشوف بقى شباب لو جينا شوفنا ايه لو جينا شوفنا اول ح ا ج ة هنشوف هنا توماتك وهنشوف هنا ايه م ت ل ا ج د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 جاي ده ا ل ا ط ا ل ولا ح ا ج ة وقنيه ت ن و م ر ي ل ك ن ي س ه جايز انما هو المسؤول ا ي ع ن توماس قالي بلوتوز ا ل ه ا ا ي مخنا قبل كده وغالبا طبعا بشومه قلنا ب ط ل م ن د ايه اوبجت وغالبا حلاقيه عنده ايه وزيك قلنا ايه حلاقيه عنده فيشر والفيشر عمل انجليز الام ام ايه في الميد المينجيه ا ل ا ر ض ي ممكن ي ع م ل ه ده ايستراتيونا في ماتومه ويعدي ك ل ا س ي ك ا ل ك و ن ك ش ن وبعدين كمبريشن و وبينهم هو ده اللي غالبا بيكون ف ي ليوسد ايه ليوسد انترشر والراجل ده لو مات انا ح ق و ل بقى طلع اعدناه بقى ع ل ز دماغه و يبقى كنتيوز دوم وشوما بتعمل تشر في التمبل يبقى التمبل م ش ر و خ ة اشيل عملتي وابص علي اثر الجوله اللي ماتومه والارض اللي مقطوعه وابص علي البرينا السكلاتين وميت الاسكسي سهل اقولي بقى تقريبا لازم يحتاج ف ظ الى بطوله شغاله تامه يبقى أ و ل حد ج اكثر دولار بطوله و ر و م ا ن ي ك ي لما بشعل ي ايه ا م ن ي ه اطلعنا د و ع د ن ع ي نعبدو ت رومانسكي اكثر دولار ن ي ة ت س م ع و ه ا لورين والفصل ا ل ع ن ا ح ي ة ان نحتاج الى اوتر س ل ر ت ك هذا اوتر انا لست من شاف الارضي بين ا ز م ا ن اهو ماشي الارضي اهو يبقى م ع ن ى كده اذي ميدن ايه اذي م ي ن مانجير ايه ارضي يلا م ع ن ا كده ا ي ه الاوثر ايه ده الاوثر ف ر س ا س ص ف ح الخارجي بتاعت ايه الديونه يلا تيجي يلا ت ي ج س ك ا ل على طول يبقى على طول اكتر ايه اكترا صحه صحه وصعانه تانيه واحده مش قاعد